زين بتنادي في الفلت ورجع خوها كربلا زين بتنادي في الفلت ورجع خوها كربلا خويا تنادي بالخيم خويا راح خليه والناسرين بكربلا كلهم على الوطية خويا تنادي بالخيم خويا راح خليه والناسرين بكربلا كلهم على الوطية العباس والأكبر علي وجسام ودعوها وانصرك السبعين هالأكوان فارقوها والباقي أطفال وحرم والدار يدموها هنا بتنادي في البلد ورجع خوها كربلا هنا بتنادي في الفلت ورجع خوها كربلا ويت نادي والقلب لا وين يا سندها تفداك عيني يا الأخو والروح وقلبها ويتنادي والقلب لا وين يا سندها تفداك عيني يا الأخ والروح وقلبها يا ليت دونك يا بطل تاخذني المنيه